قصيدة الرزق للشيخ الإمام حجة الإسلام الغزالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كان عملي ويا كان السعي في تنسراظ المستقيم صراط الذين نمت عليهم والمعطوب على الملذ طال نعمي Allahum salli ala Muhammedin nuril mubin Muhammedin mubin Muhammedin mubin Muhammedin mubin Bismillahirrahmanirrahim İzâ ma kunt tamtami san li rizqin wa najji lqasti min وتظفر بالذي ترجو سريعاً وتاماً من مما خافت وعذر ففاتعة الكتاب فإن فيها لما أملت سراً أي سر فباض بدرسها في كل وقت وفي صبح وفي ظهر وعصر ووقت صلاة مغرب كل يوم إلى تسعينة منها بعشر تنل ما شئت من جاه وعز وعظم مهابة وعلو قدر ومهما إن فعلتا كآت بما يغنيك عن زيد حامر